الرحمن الحمد لله رب العالمين وصلّي وسلّم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم القاعدة الأولى مقدمة وذلك يريه لأن اللسان وقدرات اللسان هي قدرات واسعة حتى إن أحد الناس من الناس كي في الحياة كان عنده أموال وزوجة وشركات وإلى الشركات قيل له لو فقط جميع شركاتك وجميع علاقاتك وأموالك وكل شيء كل جميع قدراتك التي عندك فقدتها ثم قيل لك سنعيد قدرة واحدة منها ما هي القدرة التي تطلب أن تعود إليك؟ فقال أطلب أن تعود إلي القدرة الإلقاءية يعني ما يتعلق بفنون الكلام قيل له لماذا؟ قال لأني بها أستطيع أن أستعيد كل شيء فقدته يعني أستعيد شركاتي أو قيم شركات أخرى بإكناع الآخرين بالمشاركة معه وإلى آخر ذلك نحن نسكر فيه من هذا لكن ربما يعني لا نفصل فيه كثيرا حتى ما يطغى على الجانب الشرعي الذي نحن نبرحه فيما يتعلق بمن يتعامل عليه الصلاة والسلام عنه أيها الإخوة الكرام الناس إذا أردت أن يقبلوك وأن يحبوك اعلن بأنك لن تستطيع أن تصل إلى قلوبهم بكثرة مالك ولا بجمال وجهك ولا بارتفاع نسبك ولا بعلوم وظيفك انت تستطيع ان تصل الى قلوب الناس بفن تعاملك مع لذلك تجد ان بعض الناس احيانا يجد في قلبه على صاحبه فاذا سألته قلت له مثلا لماذا ما تتبقه نانا قال يا احي هذا الصراحة قليل اجب في التعامل هذا شيء نفسه هذا متكبر علينا ونحو ذلك من العبارات الاسلام نسمعها كثيرا وتجد ان موقفا واحدا بين زوج وزوجته يتقاطعان بسببه ربما سليم وربما نهدم البيت بسبب تعامل معين لا بسبب دخن الزوجة قد تصبر على زوجها إذا طلبت منه مالا فلم يعطيها قد تصبر منه إذا كان نسبه ليس رفيعا قد تصبر عليه إذا كانت وظيفته ليست عالية لكنها لا تصبر معه إذا كان تعامله سيئا معه ليس كذلك كم من أبنائنا يأتي ويطلب منك مالا أعطني خمسين ريالا فتعطيه خمسة ريالات أو ربما ريالا واحدا ولا يأتي المسكنك كبيرة وإن تكرر هذا الفعل منك لكنه يحصل مشكلة كبيرة وربما طارق البيت وزلس مع بعض الأضحاد المكتدين له أو ربما وقع في مخدرات أو نحو ذلك بسبب سوء تعامل أبيه معه وكم من الناس تجد أنك تسأل تقول له يا أخي لماذا تحب فلانا يقول والله يا أخي فلانا هذا جدا سبحان الله ما الذي أدرات تقول طيب أجبني لماذا تحب فلانا ما يقول لك لأنه كلما رأاني وضع في يدي أو ريال أو لأنك يرجى جميله جورك كلما جورك او لان الناس ده رهيب ولا لان الجميل او لان كذا لا لا في غالب الاحيان يقول يا اخي تعامله رهيب نحن يا اخي كل مره امسك في وجهي يا اخي احيانا انا اقول نكته وهي ما تضحك يضحك لا الله خير يوسع صدري احيانا اسولف ويستمع اليه وينصحني صاذا جيدا اذا هو في الحقيقه استطاع قرام مزاج ان يجذب قلب صاحبنا اليه بماذا بفن تعامله الحسن مع الاخرين لو دخلت الى مجلس هذا المجل فيه أربعون رجلا فلما دخلت قلت السلام عليكم يسدثوا إليه قاموا يسلمون علي. سلمت على الأول مددت يدك إليه فقال لك هلا هلا مرحبا سلم بطرف يده. مددت يدك إلى الثالي فمد يده إليه وسلم أيضا سلاما باردا فاطحك بجروض مددت يدك إلى الثالث كان منشغلا ينظر إلى هاتفه ويقرأ رسائل وكذا ثم أيضا عين على الهاتف وعين عليك وسلم بطرف يده سلمت على واده. قل السلام عليكم. فهست في وجهه بجد وابتسام، وأظهر لك الفرحة برؤيتك. وقال يا مرحبا ويسلم و... عليك بكلتا يديه. وبدأ في زيادك يا مرحباً. الله يخليك كيف الصحة عساك الخير يا مرحباً. خيرك عساك خير. ثم سلمت على على بقية الأربعين وجهك. أقرب أن هؤلاء الأربعين أول مرة تراهم كلهم في حياتهم. أول مرة تقابلهم. من من هؤلاء الأربعين سيكون أحدهم إليك؟ وأنت جالس أجيبه الرابع أليس كذلك مع أنك لا تعرف اسمه ولا نسبه ولا وظيفته ولا عدده ولا ولا كثرة ماله ما عندك أي معلومة عنه كيف استطاع لما سلم عليك بيده كأنه أدخل يده الأخرى إلى صدرك واجتدب قلبك إليه كيف استطاع ليصل لها المرحلة لا لأنه وضع في يدك مالا ولا أعطاك كرته الخاص فاكتشف أن الصاحب منصب إنما لأنه عاملك معاملة حسنة استطاع بها أن يأسر قلبك إليك إذن لماذا أيها الأخوة والأخوات ما نتعلم هذه القواعد نبدأ نعامل الناس على أساسها ليس ما نتعلمه ونعامل الناس على أساسها قواعد التعامل مع الناس تلك سنين سنينات أثنين هناك قواعد كطرية بعض الناس مثلا إذا تكلم مع الآخرين في المجلس بكطرته إلقاؤه جميل تجد أن مثلا رجل كبير السن فيذكر لكم قصة مثلاً أنهم خرجوا مرة إلى البر وتعطلت السيارة أو دخلت في الرمان وبدوا يخرجونها فتجد أن هذا كبير في السن إذا تكلم يقول لكم مثلاً مرة من المرات طلعنا للبر وتعطلت علينا السيارة منزل أنه والله حر يرجى وضع على على جبهته كأنه يمسح حرج ثم جئنا واجتماعنا وراء السيارة بدأنا نجد في السيارة نجد نجد نجد نجد راح ما نجد ها سعبنا ونحن ندف للسيارة وأنت السبع إليه تحس أنك تسمع معه أليس كذلك؟ وهو عرض على شفته ويقول لك ندف ندف, ندف تحس أنك تدف من قوة وصفة ودكتة ثم بعدين ركبنا لك والله كل واحد يضع قطرته ونسحك من هالخبار اللي صار علينا تحس أنك تدف معه من المجلس من حماسك ثم انتهت القصة وجدك واحد من كده في لك سمتك كريمة يقول لهم قصة مثلها قال ايه والله حمي بعد مرة وطلعنا الباب وسبحان الله كان معنا الدبابات الزبابات و... وكنتنا في الزباب بانشي بعدين سبحان الله هي ينفي معي من بي استمع إليك الله ها ما عندها اي وصف اي تعبيرات لسان اي تعبيرات وجه ما عندها اي قدرة على الحلقاء مهما ارتفع مستواك التعليمي مدام أنك ما تألم أن كيف يمكن أن تستطيع أن يستمع إليك الآخرون لم يقول الناس له والله هذا مجرد من الجامعة خلونا نسمع نستمع إليه بدلنا نسمع للشائد اللي قبل لا الشائد هذا لم يأخذ دوره في الإلقاء لكن بفطرته استطاع أن يكون عندها القاضي. طيب لماذا أن لا تكون جثيرا وتأخذ ورصا وقلم وتبدأ تسجل لماذا استمعوا إلى هذا الرجل الكبير في السن الذي هو عام لي ولم يدرس ولم يستمعوا إليه هم من أن هو لما قال ندف السيارة أشرب يديه إذا استعمال إشارات اليدين هذا واحد. مين؟ لما قال إن احنا أصاب أصابنا عرق شديد جعل يمسح على وجهه إذا أيضا تأثيرات الوجه والتنظيف أحيانا باليدين. لما قال ندف السيارة تغيرت نبرة صوته وكأن شيئا يقوم بندف السيارة إذا العناين بنبرات الصوت. لما كان تكلم كان يدور ببصره علينا جميعا إذا عناية بالمسح البصري بالسامعين ثم أكتب هذه القواعد عندي وأبدأ طبقها سأكون ناجحا كنجاحي وربما أكثر الذين يؤلفون اليوم كتبا تتعلق بفن الإلقاء بفن الخطابة بفن التعامل مع الناس هم الحقيقة لم يبتكروها من عند أو هم تبروا أحوال الناس ونظروا فيها ثم بعد بدأوا بعد ذلك يجعلونها على قواعد يؤلفون فيها كتبا إذن أنك إن كنت بكترتك عندك هذه الفنون فحيها هلا ومرحبا وإحمد الله على ذلك إن كان عندك نوع نقص فيها فاحرص إذن على تعلمها وهذا ما جعلناه اليوم بين أيدينا الذي سيفتمع إلى هذه القواعد التي تزيد إن شاء الله عن السكين قاعدة ويطبقها معنا بإذن الله تعالى سوف يشعر أنه ازداد فيها معرفة النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بحسن الخلق عموما مع الآخرين وحسن الخلق هو فن التعامل الحسن مع الناس جلست إليه أم سلم رضي الله تعالى عنها جوما قالت يا رسول الله المرأة يكون لها زوجان في الدنيا فإذا ماتت وماتا ودخلوا جميعا إلى الجنة فمن تكون؟ فلن يقل لها تكون لأكثرهما قياماً أو أطولهما قياماً أو أوسعهما علما أو أعظمهما فدقة لا قال تكون لأحسنهما خلقا تكون أم سلمة للذي كان يتبسن في وجهها للذي يتحمل أداها للذي لا يكثر الغضب عليها للذي يتأدب في كلامها قال تكون لأحسنهما خلقا فعجباً فلما رأ عجبها قال لها عليه الصلاة والسلام يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة نعم أما خير الدنيا فهو ما يكون لحسن الخلق من محقة في قلوب الخلق وأما خير الآخرة فهو ما يترتب على حسن خلق من الأجل العظيم عند الله جل وعلا وقال عليه الصلاة والسلام ما ليسيء أكثر في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن البذن والإسم قال الجر حسن الخلق وعند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق حسن الخلق أيها الإخوة والأخوات يجعل الإنسان محبوبا عند الآخرين بل يجعل الناس يشعرون أن كلانا يحبهم. أنا لا أريدك أن تحب الناس فقط ليست هذه الغاية عندي. إنما الغاية الأعلى التي أنت أهد أن تصل إليها أن تصل إلى المرحلة التي تجعل الناس يحبونك، كما ذكرنا في المثال ال الذي قبل قليل أن الشخص لما اتسم في وجهك لما دخلت إليه في المجلس استطاع أن يأثر قلبك بيده وأن يجذبه إليه بحسن خلقه لما تعامل معك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف مع جميع الناس يتعامل مع جميع الناس أحسن نعامله إلى درجة أن كل واحد من الناس كان يشعر أنه أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المرتبة العائلة أن تصل إلى مرحلة تجعل كل واحد تتعامل معه يشعر بأنه أحب الناس إليه عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معه وكان صلى الله عليه وسلم يفضل التعامل معه جدا مثلا جناذبي أحب الأسماء إليه إذا دخل عمر ابن العاص إلى المجلس أوسع النبي صلى الله عليه وسلم له في المجلس مثلا لو تكلم عمر ابن العاص أنصت النبي صلى الله عليه وسلم إليه إذا تكلم مسكت بوجهه إليه واستمع إليه هذا الخلق الرائع والتعامل الكبير أشعر عمر ابن العاص أنه أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عمر قال يا رسول الله قال نعم قال من احب الناس الیه توقع يقول لها هل ما الا تراني اتسن في وجهك يعني لك حب الناس لي الا تراني اتلطف معك الا تراني اوثق لك في المجلس متوقع امر ان يسمعني سيئا من ذلك يا رسول الله اي الناس احب الیه وانا عائشة قال لا يا رسول الله من الرجال هل حديث الموضوع من الرجال يا رسول الله اي الناس احب الیه على ابوها ابو بكر ابو بكر يستحق يستفقYN ابو بكر اول من اسلام من الرجال زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته ابو بكر جاهز بنفسه وماله يستحق ثم من يا رسول الله ثم عمر ايطا ان يستحق عمر, عمر قول به الاسلام وايطا زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين به في كثير من الحاجات المسلمين استحق ثم من يا رسول الله قال جمع رثمان رثمان يستحق جمع تاجر نفع المسلمين بنانه وأكلم مبكرا ثم من يا رسول الله قال جمع علي رثم علي يستحق رضي الله عنه عن بقية الصحابة الجرام علي أول من أتلم لنا أخص وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرة بنته عليه الصلاة والسلام فاطمة الزهرة رضي الله عنها قال ثم من فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعجز رجالا يقول أمر حتى خشيت أن يجعلني آخره طيب السؤال يا جماعة كيف وصل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر إلى الجرجة التي شعر بها عمر أنه أحب الناس إليه لأنه يتعامل مع كل الناس أولا راقيا لا يتعامل معك لانك تاجر تعامل راقي ويتعامل مع الثاني بسوء لا لا ولا يتعامل معك عاري لان منصبك عالي او لاني اباقي اقف في المكان الفلاني ويتعامل مع غيرك بسوء لا يتعامل مع كل الناس تعاملا راقيا الى درجه أن كل واحد يشعر أنه أحب الناس اليك تتعامل مع كل اخت من اخواتك خمس او ست تعامل راقيا حتى تشعر هي انك تحبها أحب واحده في اخواتك تتعامل مع أمك إلى درجة أنها تشعر أنك تحبها أكثر من أبيك تتعامل مع أبيك ليشعر أيضا أنك, أنك تحب أكثر من أمك ستتعامل مع كل واحد من زملائه عنكم بمثل هذا التعامل ستتعامل مع كل جوجة من زوجاتك كنت معجزا ستتعامل مع كل واحد التعامل الرائع يجعلها تشعر أنها أحب من غيرها إليك من يستطيع يا جماعة أن يصل إلى مثل هذه المرحلة عندما يتعامل مع الناس هذا هو الذي يريد أن يطبقه عندما يتعامل معه حتى يكون تسل القلق تجيئ من سجايات لا تعتمد على منصب الذي أمامك ولا على مال ولا على نسب ولا على مصلحة ترجوها القاعدة الثانية مال التعامل الحسن مع كل أحد مثلا مع الفقراء النبي صلى الله عليه وسلم كان له تعامل رائع, رائع مع الفقراء كان أحد صحابه اسمه زاهر الأشعي رضي الله عنه رجل فقير ويقول عنه أنس يقول وكان جميلا شديدا يعني فقير وليس جميلا وليس له نسب الرفيع بين الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. زاهر كان إذا جاء إلى المدينة يحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدايا من البادية. يحضر مثلاً لبناً أو إفراً أو أو ثمناً أو نحو ذلك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه أشياء من المدينة. يعطيه ثمراً أو ثياباً أو أو شعيراً أو نحوه. يوم من الأيام جاء زاهر إلى المدينة يبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فرق الباب عليه. أين النبي صلى الله عليه وسلم الله غير موجود طيب في أمان الله ومضى في حال تبيله عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فأخبر يا رسول الله زاهر بن حرام جاء إليك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه زاهر الله يفكر علينا وعليه رجل الفقير المسكين راتي صلاة العصر على المغرب يعني ما يريد زاهر لا لا كان الجميع كلهم يعتبرون مهميون عند عليه الصلاة والسلام زاهر زاهر هو الذي جاء. ليس في أهمية أبي بكر وعمر طهير لكن زاهر أيضا يستحق أن يتم به خرج النبي صلى الله عليه وسلم من لحظة يبحث عن زاهر أي يمكن أن يكون زاهر أي يمكن أن يكون في المسجد ليس وقت في عند أحد الصحابة ممكن زاهر عادة يأتي بضغاء يبيعها إذن أكيد سيكون أي في السوق خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السوق أقبل إلى السوق فإذا بزاهر رضي الله عنه قد جعل متاعه بين يديه وجعل ينادي عليه، ولكان تتخيل كيف تتكون هي رجل راعي غنم وفقير وجميل، يعني غير جميل واقف ينادي على بضاعة، ربما العرق يتخبى من كل جهة، ربما رائحته رائحة بضاعة الغنم، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي كما قال وأحسن منك لم ترقبت عيني وأجمل منك لم ترق النساء خلقت مزينا من كل عيب كأنك تدخلقت كما تشاء إذن بالجميل الطاهر الذي كان يعرف بريح الطيب إذا أكبر إذا كم الصحابة ريح طيب قالوا أكيد النبي صلى الله عليه وسلم قريب يسمون فيلسكتون فإذا النبي صلى الله عليه وسلم مقبل عليهم عرفوه عليه الصلاة والسلام يخلطونه مع طيبه فيكون ريح طيبه الحظة سيد بهذا الرجل العظيم السيد في قومة المختار من السماء ليكون رسولا الذي خذب به الأنبياء فهو رأس الأنبياء وسيد الأبياء وهو خاتم الرسل إذا به عليه الصلاة والسلام يقبل إلى السوق فيرى جاهرا واقفا يبيع مساعة أقبل صلى الله عليه وسلم من وراء جاهر ثم ضله إليه وأمسك به زاهر السوق وشعر أمسك به مثل هذه ألا المسجح قوية ضمن أنه شعر يعني يريد أن يأخذ المتاعي ينسكني الآن ويأخذ المتاعي كيف؟ والمسألة هكذا على طول فجعل يقول أرسلني أرسلني يعني فكني احبتني أرسلني, أرسلني أرسلني سيدة بني الإسراني والسلام يزيد الأمر على جاهر ويبدأ إنادي يقول من يستر العبد من يستر العبد عبد عرب ها سيد من سادات العرب وعب يعني هذا لا يكتفي فقط بأم يعني يبيع متاعي يبيعني أنا مع المتاع بعض من يشتري العبد الناس عادة لو كان سارك فيسرق فالعادة أنهم يستعون ويصربون يعني يتصرفون على السارق لكن الناس ما تساعد يبتسلون ويظرون جعر ظاهر أن الأمر فيه شيء فجعلي يحاول يلتزد شوف من هذا اللي ما تكني فإذا هو أجتا وأطهر وأجمل وأحسن إنسان وطئت قدماه على الأرض إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كل واحد يتمنى نظرة من نظراته اللي يقول أنا ما مسدت حريراً ولا جيباجاً ألياً ولا أطير من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى ظاهر أن الذي يمتك به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فزعه وغضب وجعل يحاول أن يلقف كتفيه بفضل النبي صلى الله عليه وسلم رجاء بركتها فتركه النبي صلى الله عليه وسلم انتهت مزحة مع زاهر وملاقصة وانتهت فقال زاهر يا رسول الله تبيعني تبيعني إذا الله تجدني كافدا يا رسول الله من بستريني حتى لو بلتن لا شكل جميل لا مال كثير ما في أي خبرات راعبنا إذن تجدني كاتدا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام لكنك عند الله لست بكاتب أنت عند الله غالي. التعامل ترى ليست تعاملا مع سيد قبيلة أو رجل يرضو من ورائه منفعة ذنيوية تعامل مع رجل ربما الناس لا يتفتون إليه لكنه عليه الصلاه والسلام المقاييس في تعامله مع الناس تختلف عن الناس انفسهم الذين ربما بنوا تعاملاتهم على على مصالح شخصيه أو لا غير ذلك تعامل عليه الصلاه والسلام حتى مع النساء ابعيدات كان تعاملا راقيا يسير عليه الصلاه والسلام مرة مع سيد من سادات العرب مع عدي بن حاتم الطائي ملك ابن ملك سيد طيب واذا بمراته تقف على وسط الطريق وتبدأ تسير إلى النبي عليه الصلاة والسلام امرأة انا ضعيفة مسكينة وهو عليه الصلاة والسلام في يده يسير مع بن حاتم يسير مع ملك فيترك النبي صلى الله عليه وسلم عزيز لما جعلت المرأة تقول يا رسول الله لي إليك حاجة لي إليك حاجة فما قال يا أبو بكر بالله كيف الموضوع اللي عندها ومشى لا لا لا أوقف النبي صلى الله عليه وسلم حبيل في وتركه ومضى يمشي خطوات حتى أنصف إليها وأضالت الكلام تحت حذر الشمس وأضال الاجتماع وتطيل الكلام حكثر ويطيل الاستماع حتى انتهت المرأة من حديثها ثم تركها النبي صلى الله عليه وسلم ومضى وأمسك بيه بعدي ومشى معه إلى بيه عدي بن حاتم وهو الذي رأى الملوك والأمراء والوزراء وجالت كسرى وخيصر عزي بن حاجم لما رأىها المنظر رأى ملكا في حلمه مرسلا من ربه وهو ربعه على الناس رآه يحفظ رأسه لمرحة رحيفة وتدير الكلام ويتمع إليها قالت نفسه والله ما هذه بأخلاق الملوك هذه أخلاق الأنبياء ثم كان هذا التعامل من رسول الله عليه الصلاة والسلام مدخلا لعزيز رضي الله تعالى عن الصلاة خوضة سعلبة وقع بينه وبين جوجها مشكلة رضي الله تعالى عنه وعنهم. كان الرجل دخل عليها يوم الأيام حصل بينهما مشكلة فقال لها أنت عليك كظهر أمي حيثهم في الجاهرية أن الرجل إذا قال لمرأته أنت عليك كظهر أمي يعتبرونه طلاق طيب نحن الآن في الإسلام هو طلاق أم ليس طلاقا لكن ما تدري. زوجها أوس بن فان رضي الله عنه قال ما هل كفت عليها الأمر؟ بعدها دخل الزوج إلى بيته فأراد امرأة فتمنعت عليه. قال والله ما تقربني أنت قلت لي أنت علي ظهر أمي ضيب يعني نحن خلاص الآن في الإسلام الكلام هذا الجاهي قالت لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطرق عليه الباب لا في وقت صلاة انتظرته حتى خرج من المسجد حتى لا تتحبه أو لا تتحبه وهو في بيته ولم تأتي عليه يطرق وهو في الشارع أصلا فوقفت معه في وسط الطريق لا تأتي إليه وهو عند أهله في راحة وتطرق عليه الباب ويخرج إليها ويقفها وتبدأ تشتكي إليه لم تذكر له السؤال فقط ذكرت نفسك حياتها يا رسول الله أخذني وأنا شابة حتى إلى كفر جسمي وضعفتها حصل كذا يا رسول الله ظاهر مني يا رسول الله عندي يا صغار وعندي. هذا ما نتفق السؤال المسألة ليس شاب أنت ما جئت تطلبين مالا لأجل تذكري له حاجتي الشديدة وضعفتي لكثير عاطفته في في المال لأنك تتفقين في مسألة شرعية هذه العاطفة لا تؤثر فيها لكنه عليه الصلاة والسلام وهي تقول وعنكك بي الصنار وأوكب مصارد يا رب جاودي وأحبه وهو يستمى يستمى يستمى وعائش ربي الله تعالى عنه وراء الباب تستمع إلى حديثها وهي تكذر وتعيث ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خلاص فهمنا فهمنا السؤال انتهى خلاص تعالي إذا جاءني وحيا وكذا تعال لا عليه الصلاة والسلام يدري أن المرأة تتكلم المسكين من شيء في قلبها فكان يشعر بضعف الضعيف ومرض المريض وحادث المحتاج وفقر الفقير كان يشعر انه هو وهم جسد واحد كما كان يوجه الناس الى ذلك فكان اذا حزن حجن معه واذا اشتكت اشتكى وإذا وجد في نفسه وجدت في نفسه ما كان يفكر بعاطفته لا كان يفكر بعاطفته فيها فيستمع اليه وتطيل الكلام ويطيل السمع حتى اذا انتهت انجل الله تعالى اليه قد سمع الله قولا الذي تجادلك في زوجها لاحظ قال تجادلك يعني اطالت الكلام المجادلة هي المرادة بينك الصيح صح تتابعة الكلام ما قال سمع الله قولا التي تستفيك في زوجها لا تجادلك وسمي في سورة المجادلة أو المجادلة تجادلك في زوجها وتستكيء الله والله يسمع تحاوركما اذا وقع بينه حوار طويل ان الله سنيع بصير سبحانه تقول عائشة رضي الله تعالى عنها سبحانه من وسع سمعه الاصلاك تقول والله اني لخلق البعض عند الحجرة ويخفى علي بعض حديثها اسمع بعض كلامها ويفوت للبعض لانها كانت تحمد صوتها به وانا احاول اسمع ولا استطيع وينزل الله تعالى قد سمع الله قول النبي جادلها بزوجة ثم قال والله يسمع تحوّرتم لماذا إن الله السميع رفيع فكان يسمع إليها عليه الصلاة والسلام يرحم رأسه ومسكنتها مع الشغار كان له علي الصلاة والسلام تعاملا راقيا يقول محمود بن الربيع كما في البخاري يقول أذكر وأنا صغير عمر خمس سنوات اذكر وانا صبيه مجكا مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وسه ما معنى هذا الكلام معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أحد الأيام يشوف في أثناء وضوءه عليه الصلاة والسلام أطبل إليه محمود بن الربيع صبي صغير فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماءا وجعله في ثمه في ثم نفسه عليه الصلاة والسلام ثم اله إلى محمود بن الربيع هذا الصغير صفير أبو خمس سنوات ومجهوا في وجهه يعني ألقى هذا المال لنتمع على فصل إذا وجه الصعيد فضحى الصعيد إذا الجماعة سمنة إنك إذا توضعت في المسجد وكان فيه صبيان فيه في صبيان صغار تعطي لك كذا كاس ماء تبدأ طبعاً تسمك وتدور عليها عيالك مثلاً في وجهه ليس كذلك حديث أبو صالح ليس كذلك أو ممكن تحدث أيضاً حتى مع الكبار واحد منكم لامع ضعيف ربنا جل وعلا خير وجهي يعطينا كذا كنا ممكن <تصفيق> طبعاً هذا الحديث ما هو معنى هذا الفعل يحتمل من النبي صلى الله عليه وسلم لكن قد يحتمل من غيره أنت الآن لو أنك تتوضع في المسجد في مواضي المسجد ثم مثلا جاءت وغمزك من يمكنك يمادحك فتحرجك هذا فنظرت السيدة هو دكتور في الجامعة يدرسك والاستبارات القريبة افترح بالنزحة ولا لا تفرع ويقول والله إذا اختبر ان تلتع فجل وثبتهم تبكرها في تاريخك لكن لو أن الذي خمزك هذه الغمزة هو العام البسيط اللي قاعد يكنس حمامات وكذا قال خليني أعطيه مزعه ونفذ هذا جفت كذير ايش هذا كلام ماذا كويس ايش بالتويلة كضية اذا هو قد يحتمل من احد لكن لا يحتمل من اخرين فأنت لما تمج في وجه ابنك ابن أختك الصغار هذا يحتمل فلا يعني هذا أن تبدأ يستلم الناس في المواضي المسجد والذي في غيره والذي في صالة كفراء بعد الحشرة وجلت خليها توضع صللوه خلية تيرو يستلم الناس لا يعني من الإنسان يأخذ على إطلاقه من مواقف عليه الصلاة والسلام أيضا أن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه كان عنده أخ اسمه أبو عمير يكنونه بأبي عمير وكان له عصفور يلعب به صير فمات العصفور فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول له يا أبا عمير ما فعل النهير طبعا هذا الكلام بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هو هاجر إلى المدينة وعمره ثلاث وخمسون سنة يعني ليس مثلا لا يشالوا شابا في الثامن عشر من عمره أو في العشرين فنقول يعني يلاعب هؤلاء الصبيان على كبر سن يعني الصلاة والسلام وعيضا يهم الأمة الذي يعني يتعلق أمرها به صلى الله عليه وسلم إلا أنه ب역هاء ويقول يا أبا عمير مات على النغير فيقول ما يا رسول الله يضعك النبي صلاة المثل من يعيش على النغير يا أبا عمير يقول مات يا رسول الله فكان يلاقظهم على صغار سنهم وكذلك عند رجوعه عليه الصلاة والسلام من المعركة كان الأفصال يستقبلونهم تقبلون الجيش عموما فكان صلى الله عليه وسلم يأخذهم فيركبهم معه يطلعون إفلال حتى يمثل البعير معه ثلاثة أو أربع مصدريان كلهم قد ركبوا معه عليه الصلاة والسلام هذا من توابعه وترططه صلى الله عليه وسلم عندما يتعامل مع هؤلاء الصغار. حتى مع الكفار كان عليه الصلاة والسلام يتعامل تعامل راقيا في يوم من الأيام اجتمع مجموعة من الكفار قريش قالوا والله هذا الرجل الذي ادعى النبوة عمل لنا مساك أغرينا هددنا حاولنا نقيم بيننا وبينه يعني حجا فاصلا ما فضعنا يا جماعة لا بد يكون عندنا حل معه فقام عثبة ابو الربيعة قال أنا أتفاهم معك أبو الوليد عفو الربيع قال أنا أتفاهم معك أقبل ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد إنك فرقت جماعتنا أشكتت شملنا وفعل وفعل وإني عارض عليك أربعة أمور اختر واحدا منك نحن الآن عندنا أربع خيارات اختر واحدة من هذه الخيارات الأربعة النبي صلى قال سلم يجتمع قال إن كنت جئت بالنبي جئت به تريد مالاً يعني إذا أنسر الناس كل واحد يعمل نوعاً من أنواع التجارة لأجل أن يكتسب المال فأنت أردت أن تفدث طريقة جديدة لاكتسب المال بكثرة الناس وكثرة أتباعك و... يعني يتبعك التجار وتأخذ منهم مالاً فنحن نريحك من بقية المشوار، نجمع لك المال حتى تكون أنت أكثرنا مالاً سكت النبي وسلم. يعني هذا العرض غير مقبول قال وإن كنت جئت بالذي جئت به تريد ملكاً هذا الآن العرض الثاني فنملكك علينا حتى تكون أنت الملك علينا في مسكة فلا نبرم عقدا ولا نحل أهدا ولا نعمل أي شيء في مسكة إلا فيه فأنت الملك علينا من اليوم ورايح. لكن أسرك الدين الذي أنت تدعو إليه برضو هذا الأرض هي المناسب فلن يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الرجل يقل أدبا قال إن كنت جئت بالذي جئت به تريد نساءا كان تحب حريم وتريد انك تدعوهن الى, إلى دين عندك حتى يكثر أسباعك من النساء وبالتالي يعني تتزوج منهن أو تعبت بهن فنحن نريحك من بقية المتوار نزوجك من نساء مكة عشرا تكثر أجمن عشر نساء ونزوجك إياهن لكن أجركها الدعوة التي كانت عليها أيضا هذا الكلام ما ينفي عند النبي صلى الله عليه وسلم فلن يرد حريم بدأ الرجل يقل أدبه أكثر قال وإن كان الذي يأتيك جنون يعني إن كانك سبل فنحن ناجم أولك الأطب لا فيعارضونك من جنونك فإنه ربما أصاب الجن عقل المرء فيهدي بما لا يدري يمكنك يعني تخربط وتتكلم وأنت ما تدري عن شيء هذا الكلام يقال يا جماعة لرجل عمره جاوز الخمسين يعني ما تتعدد من التي تتكلم بها والنبي صلى الله يستمع فلم اتهى عتبة من كلامه قال له عليه الصلاة والسلام أفرغت يا يا إيه يا فاجر فاجر قليل عليه أفرغت يا قليل الأدب جاي تقول للرجل أن تشبله وتبغى حريب ما تستحي تتكلم مع رجل من ذات القريب بهالكلام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقل له الله عليه وسلم أفرغت يا جنديك ولا يا فاجر ولا يا قليل الأدب لا اشتار ألقف العبارات لأنها هي التي تناسب خلقه عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم أفرغك يا أهل الولي. لا ذات يقول إن كانك مجنون وتبغى حريم، وهو عليه الصلاة والسلام يقول له أفرغك يا أهل الولي. قال نعم. قال اسمع مني. قال قل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله الرحمن الرحيم. تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصنة آياته قرآنا عربيا وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه أواصل سورة فصنة حتى وصل إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاحقة منهجن صاحقة عادي وجمودا وجعل صلى الله عليه وسلم الآيات وذاك الرجل ينتفض. حتى جاءت السجدة التي في أوائل السورة ثم سجد النبي عليه وسلم وقال وقال هذا ما عندي هذا الجواب لماذا أذكر هذا التصرف الرائع منه عليه الصلاة والسلام في هذا الرجل الكافر رجع عثبه إلى قومه فلما رأوا من بعيد قالوا والله لقد جاءكم العثبة بغير الوجه الذي ذهبت فلما وقف بين يدي قومه قالوا ما عندك يا عثبة قال يا قوم. خذوا الرأي مني واجعلوها فيي يعني إن كان هذا الرأي خطأ فلوموني أنا ليس عليكم نوع أنكم قالوا ما عندك قال داء الرجل وما يدعو إليه فإن ظهر على الناس وطار له عز وسرف فعزوا عزكم وبطره بطركم فهو يعني إن جاهبوا اللي جاهب هو لكم وأنت وقعوا عمومته وإن أصابه شيء وقاتله الناس كفيتم شرفت أنت لا تقبوا أمامك خلوا غيرهم بكر خزاعة تقيف يقبون أمامك ليش أنتم الذين يتقبون أمامك فقالوا والله لقد سحرك يا أبا الوليد ثم طردوه من بين يديه انظر إلى تعامل قومه وانظر إلى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه تعامل راقي جعلا بل حتى مع الحيوانات كان عليه الصلاة والسلام يتعامل أحسن التعامل جلت صلى الله عليه وسلم مرة بين أضحاته وقد عادوا من, غزو من غزوات من الغزوات ففي أسماء ذلك فإذا بحمرة نعم ال الطيور تطوف فوقهم وتصيح فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تجع هذه بأفراثها في أحد أكيد أخذ أفراثها هي ما ما تطير فوقنا عدة من تجع هذه بأفراثها فإذا أحد الصحابة هو الذي أخذ أفراثها قال أنا يا رسول الله قال رجع عليها أفراثها رجعها إليها فأخذها الصحابي وردها إليها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تستخذ الدواب كراسي يعني لما يكون الإنسان راكبا على بعير ويمشي ويمر بصاحبه وصاحبه أيضا على بعير ويتقابلان فيوقف هذا بعيره ويوقف هذا بعيره ويبدأان جذبان أطراف الحديث وكل واحد على بعيره راكب فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فليس تتحدث عند الوقت على الأرض ما تكون على ظاهر البعير حتى لا تتعب هذه البهيمة انظروا يا جماعة الى شجة لبته عليه الصلاة والسلام وتعامله الحسن حتى ورأته حتى مع الحيوانات بل جد على ذلك انه صلى الله عليه وسلم نهى عن وسم البهيمة في وجهها الوسم هي علامة تحمل حديثة بالنار ثم توضع علامة على جنب البعير شرع العلامة دائره او دائرة والطياطة او رأي معين لأجل أن توضع هذه العلامة على جميع القطوع عندي الخمسون من الابن مئة من الابن فضع عليها وثما معينا ليعرف أن هذا وسم ثلاث مثلا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توسم الدابة في وجهها احتراما لها ونهى أن توضرب الدابة في وجهها حتى ضرب الدابة في الوجه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم احتراما لها يا جماع الذي وصل به الحال إلى أن يحترم حتى الحيوانات فما فالك برضه واحترامه وتقديره وهذانه مع زوجاته مع ابنائه مع من يصاحبونه بل حتى رضى عليه صل الله عليه وسلم مع السفار الذين يتعاملوا معه هو فعلا كما قال عنه ربه جل وعلا وإِنَّا لعلى خلق عظيم نعم هو صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم بل حتى مع السفار كان عليه صل الله عليه له تعامل متميز في حديث أنت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب الناس على المنبر في أثناء الخطبة تعرفون كانت المساجد في الشابق تبنى من أبطين تجعل لها أعمدة من جذوع النخل يأتون مثلا إلى نخلة طويلة طولها مثلا أربعة أمسار ف. ويقصونها من أصلها ومن رأسها فيكون قطعة حكب يعني بين أيديهم جزر هذا لهذا الجزر فولهما ثلاثة أو أربعة أمثار ويحفرون له في الأرض ثم يضعون طرفه في هذه الحصرة يضعون أصله ويجعلون حوله طينا وحجارة ذلك، ثم يبثلونه ويصبح ثاليا يصبح عبودا فكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على هذه الأعجلة من جدور النحر فكان عليه الصلاة والسلام يقف في قبلة المسجد يخطب الناس مقبة الجمعة فإذا تأهب التكأ على جذع النخل الذي بجانبه فأقبلت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن لي غلاما نجارا ألا آمره فيصنع لك منبرا بدل ما تكل مرة تقف على جذع وتتكأ على جذع وكذا نص لك منبرا يا رسول الله قال مريه إن وهذا يا الجماعة أيضا يدل على حرص عليه صلاة والسلام على تقوير تقوير ما يريد أن يقف دائما على حد معين ما دام عندي الاستعداد إني أتطور أتطور لماذا ما قال لا لا ما لا دائما خلصنا ما نشيا على جزع يعني لازم ننبض ما ما دام ممكن أحصل شيئا أمتى وأكثر تطورا نمشي مع التطور ما دام أن ليس في حرج شعبي ثم صنع غلام المرأة منبرا ثم جاءت القصة التي بعدها فإذا في المنبر بقلة المسجد له ثلاث درجات شغل مرتب أقبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المنبر صعد الدرجات لا والله منبر في السابق يقف واقفا على الأرض وقف على المنبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجلس وقبل لا يؤذن الله أكبر الله أكبر يقول ألف فسمعنا بكاء. كبكاء الصبي فهذا يلتكتون في المسجد ما في سبيان يكون ما في أي سبيح المسجد ممكن أن يقال إن هذا الصوف مات. يقول أنت ثم اشتبت البكاء حتى صار خوارا كخوار الثور فليكهد شهيش حاضر الثلاثتون جماعة الصوت على المنوان وقال أن يؤذب حي على الصلاة حي على الصلاة يقول أنس وصاحت النخلة جدا جماعة مخصوة من نخلة جماعة قال وصاحت النخلة يعني صاح جدا حتى كاد أن ينشق قال فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من منذرة قبل ما يخطب رحمة مثلا من الجد نزل من المنبر يمشي الصحابة يتتبعونه بفرح ورايح خطى الآن ويمش ويمش الصحابة يركضون إليه حتى أقبل وقف أمام الجد قال الجد يصير ثم ضمه النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه فجهر الجذور يسكن كما يسكن الصبي الذي فتك شكت صبيل لما يكون يخيط صوتها لي وتأخذ الأمه وتقول خلاص, خلاص خلاص خلاص يبدأ يسكت شوي شوي بكل ما ضمه النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجزء يسكن كما يسكن الصبي الذي سكت حتى سكت ثم أبعد النبي صلى الله عليه وسلم يجيه عن جذر لم ته أخير ثم ازدد إلى أصحابه وقال بكا بكا لما فقد من الذكر والذي نسي بيده لو لم فعل به ذلك لظل يبكي إلى يوم القيامة بكا لما فقد من الذكر والذي نسي بيده لو لم فعل به ذلك لظل يبكي إلى يوم القيامة هذا من حسن خلقه وتعامله عليه الصلاة والسلام حتى مع الحيوانات. القاعدة الثالثة عند تعاملك مع الناس تعامل مع كل واحد بما يصلح له. له. تعامل مع الغضب بما يصلح له. تعامل مع الحليل بما يصلح له. تعامل مع الغبي بما يصلح له. تعامل مع الذكي بما يصلح له. كل واحد من الناس إذا عرفت طبيعته. تجد أنك تتعامل معه تتعامل الحسن لذلك تجد أن الإنسان الذكي الحكيم إذا كان له معامل شخص معين أو أراد أن يدخل في بين ولد وأبي وأراد أن يدخل على الأرض للإصلاح تجد أنه إذا أراد أن يدخل إلى يسأل يقول أي صبيعة هو يزعل بسرعة هو رجل مثقف، هو بخيل هو يحترم الناس يحدث يعني احترام الآخرين يسأل عن أبيك حتى يستطيع أن يتعامل معه التعامل المناسب له ما يأتي على عماها هكذا ويتعامل مع أي تعامل من الذكاء إذا عرفت مستوى الشخص الذي أمامك وعرفت فضيعته أن تتعامل معه بالتعامل الذي يفضله في غزوة الحديبية ولعن أختم بها في غزوة الحديبية خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه من المهاجرين من العصار ألف وأربعمائة من الصحابة ساق معه الهدي وأحرم عليه الصلاة والسلام وأحرم أطعابه بالعمرة لبيك اللهم عمره وساق الهدي ليجبعوه في مكة هدي ويسمي بالعمرة أن يجبع هدي طيح أنه يجب بالحج على بعض أنواع النسق لكنه سنة بالعمرة وهي مع الأسف سنة مهجورة اليوم تقريبا أم الناس يعتنون دون أن يذبحوا هديا ساق معه عليه الصلاة والسلام الهدي لم يأخذ معه سلاح معارك. أخذ معه سلاح يحمل الرأس فقط. ونحن ذلك ما أخذ رماح وثيام وعدد من الأق والالبس. ونحن ذلك لا. ولبس إحرامه ولبسه وأخذ معه الهدي ليتبين لكل من يرى أنهم قد أقبلوا محرمين للعمرة لم يقبلوا لأجل حرب قريش. وصل عليه الصلاة والسلام قريباً من مكة فخرج إليه قريش معه من الدخول النبي عليه الصلاة والسلام أنافت به ناقته لما اخترب المنجة القصوى ضغطها لتكون ما قامت اكبر الصحابة يغمزونها بالحصيب قومي اكبر طريق ما قامت الناقة وقال الناس خلأت القصوى يعني عفت القصوى عفت راكبها وقال صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصوى لا ما عفت ما خلأت القصوى وما داكنها لها بخلق القصوى ما معي دائما ماذا اليوم بشكلست ما خلأت القصوى وما ذاك لها بفلق ولكن حبثها حابس الفيل اي فيل يعني يعني فيل اطرح في عصر اصحاب الفيل لما برك الفيل على الارض ولم يقل قال ولكن حبثها حابس الفيل ثم قال عليه الصلاة والسلام والمدينة في بيده لا يسألون السبطة المعظمون فيها البيت إلا عزيتهم إليها يعني تأفل الموضوع بيني وبينك. خرج الخليفة النبي صلى الله عليه وسلم فنزل بأصحابه قريبا من مكة وهم المسلمون. في هذه الأثناء أرسل الخليفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتفهمان. اسمه مكرج ابن حفص. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا من بعيد. قال هذا رجل غادر. غادر يعني. اي عهد نكتبه بيننا وبينه اي عقف نبرمه؟ لا يمكن ان يتزم به لانه رجل غادر ايه ساعد اطول معه الكلام واعمل بينه وبينه. عقف جاء وكلف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه النبي صلى الله عليه وسلم بما يثبت لمثله ما كتب معه اي عقف لم يعرف ان هذا رجل قادر ايه ساعد اطول معه الكلام فقام الرجل ومضى الى قومه وقال والله رجل تكلم معه الى سماع من رائع اي عقف فجعلت ريش تختار فارسلت سيد الأحابيخ الأحابيخ من أصول قدولة ليست من قريش، وليست من زكان مكة جاءت من خارج مكة وسكلت في مكة لأنهم قوم يتألهون يعني يعظمون البيت الحرام ويعظمون الأطنام وعندهم أن الذي يمس البيت الحرام أو يمنع أحد يقوف أو يسأله أنه ارتكب جرما عظيما فالأحابيس قوم قوميس من قريش لكن أقبلوا بشدة حبهم من بيت الحرام أقبلوا وسكنوا في مكة وصار بينهم وبين قريش أي أرسلت سيد الأحابيس عليهم مع القمق قال يذهب تفاهم مع الرجل نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه من بعيث فقالا من أصحابه هذا رجل من قوم يتألهم يعظمون البيت فبعتوا في وجهه الهدي الهدي الذي جئنا به من ابن وغنم بأن ازبعه تعظيما لهذا النسط ولنوزعه على البقرة ابعثوه في وجهه، جعلوا يمشي أمامه حتى يراه ويعلم أننا جئنا محرمين وقريش سمعنا فجاء قد يمشي سعيد أمامه الابل والظلم فجعلت عليها علامات حلقت عليها تدل أنها تتبع عند الكعبة فلما رآه قال كل هذا سينبع عند الكعبة وقريس تمنعهم يمتقوا قال الناس نعم إلى الآن قابل النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الرجل ورجع مباشرة ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى قريش. قال يا معشر قريش، أي صد عن بيت الله من جاء معظما الله؟ لاحظنا حظنية ما عملها الحركة مع مكرز بن حر لا عملنا مع هذا الرجل الذي يعرف قبيعة قال أن صد عن بيت الله من جاء معظما له قال قريش اجنب إنما أنت عربي لا علم عندك ندرك عن السياسة وعن التعامل قال يا معشر قريش. والله ما على هذا حالة أنا بين ذي فشل ونصر على معبدنا البيت والله ما على هذا حالة ولا على هذا عهد أي شخص عن بيت الله من جاء معظما له والله يا معشر قريش لا تخلون بين محمد وبين البيت أو نأقحوهن بالأحافيس صيحة سنخرجكم من مكة والله الورطة يعني دون طبقكم قريش مسمح لنا هالمكة إثناء قوميكم. إذا أنتم لستم على قدر مكئولية أن تعظموا البيت أحنا نعرف كيف نعرضنا خلكم رجال واسمعوا الكلام فقالوا له كف عنا انتظر عصابك حتى نختار لأنفسنا ما نرضى به انتظر بس فسكت قال يا جماعة من نرسل نحن نورطنا بهالسيد الأحاديث لما أرسلناه تدرون أرسلوا ملك من الملوك فأرسلوا العروة بالمسعود الفقر أرسلوا بالمسعود سيد فقيس وملك يعني جالس الملوك في قومه فأقبل من دعيه عروه قبل لا يخرج عن قريش هو رأى مكند بن حق جاء إلى قريش واتهلم عليه فقبل لا يخرج عروه يا معشر قريش إني رأيت كلما أرسلتم رجلا فعاد إليكم أهمتموه سموه من الآن آتي بن سيدة ما آتي بن ترى ما في إهانة ولا في كلام عليك أنتم واندون وأنا ولد فانضبطوا معي إذا جئت رجل سيد ولا يرضى ياتوا يمينون قالوا نعم اذهب شوف لنا حل. فلما أكبر من بعيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام نظر إليك أيها الملك من الملوك هذا ما يصبح أن تخرج في وجه الهدي ما عنده مشكلة مع الهدي ممكن تكتب مع عقد لكن لا بد جلستك أمامه تكون جلسة ملك فالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة جعل المغير بشعبه فوق رأته جاء المغيره وقف ونجد حديد مغصر على وجهه حديد ودرح وقف بالسيط وراء النبي صلى الله عليه وسلم المغيره أصبح كان طويلا وجاء بأبي بكر وجلسه بجانبه وزيئ وجلس النبي عليه الصلاة والسلام جلست نجم فعلن جالك عليه الصلاة والسلام على قوة فجاء عروه ووقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم اسمع الكلام الذي قاله في البداية ثم تغير تتغير أسلوبه المرأة يعني ملش النبي عليه الصلاة والسلام وعظمته قال يا محمد قل يا القاسم أنا كم قال يا محمد جمعت أوباك الناس أوباك الناس يعني يا للشوارع جمعت أوباك الناس ثم جئت به إلى بيضك لتفضها بهم جئت به إلى بلدك لي لتبجد بلدك بهم يا محمد إنها قريب قد خرجت منها العود المقاطين يعني خرجت منها الاشاوس والرجال والمقاتلون قد لبثوا جلود النمور يعاندون الله أن لا تدخلها عليهم علوة ابدا وعيب الله لك اني بأصحابك هؤلاء ينكشفون عنك كما ينكسفوا الدباء من فتحان بمجائبهم والله والقيح من مقاتل قريب أصلاق ريش لو كان عندهم مقاتلين مثل ما يقول ما كانوا يحاولون هذئون الوضع مع النبي صلى الله عليه وسلم صح طلعوا جيش لحل الموضوع لكنهم أبسهم بواسع فلما قال ذلك انتفت إليه أبو بكر سفن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج يرد عنها الكلام هذا كلام الثامن هو أكبر لمن يرد عليه يرد عليه أيضا الوسراء ومن دونه عليه الصلاة والسلام لكن أهم فيه أن يرد عليه أهم شيء أن هذا يرد عليه لكن ما يرد النبي صراحة النبي نفسه يرد عليه غيره سلتفت أبو بكر قال نحن ننكتف عن أمكت ضبرا الناس الناس هو الصلم الذي يعبدونه يقول اذهب تعبد عنده وأمكت ضبرا الناس طبعا هذه سبعة عندهم لما سمع الكلمة ما هو متعود يسمع الكلام متعود يسمع الله يخيره قال عمرك سم إن شاء الله ما يشتك فاترك الله طيب ومتحوذ واحد يا أبي كلمة في العظم قال من هذا يا محمد؟ قال هذا ابن أبي قحافة ابو بكر أراد رد على أبي بكر وفاق فقال أما والله لولا يدنك عندي لم أكافئك بها لردك عليك لكن لأمك قد حشنت إليه مرة الجاهنية أنا بشتك عنك أنا مازل لي اللي يقول آه ما أنا خائفني أصيحة كل كان طيب وخائف منك أغسما فعروة جعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بلد ويلمس لحيته يقول يعني مثلا كيف لازم ترجع مثلاً شوي شوي. ذو كل ما قرب يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بالشعب هو واضح البطء الفوق حديث ما تر منه إلا عينيه كل ما قرب يده عن لحية النبي عليه الصلاة والسلام ضربه المغيرة بفقحة السيد ليس بحد السيد بجنب السيد يعيب الحديث يرد يد ثم يتكلم احنا يعني سري طيب نبغى نتفاهم مع يمد يد الرساله يا برده رجع يد احنا قاعدان برديام يا محمد طيب احنا يعني ممكن نتفاهم مع يضرب يده المرسالته لما مد في المره الثالثه وضربت المغيرة قال المغيرة والله لا اي مدتها رابعه الى قومك من غيري جيبك تبقى عندنا وترجع قبل لكن خذك رجال وأعرف سلمك يحيح من قالوا ما أطفتك وأعرضك من هذا يا محمد قال هذا ها. هذا ابن أخي المغيرة من شعبة أستقف وأنت عروض المشعود أستقف فقال يا لتاح يتمنى المغيرة قال يا لتاح وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس إيش معرفة سوءتك بالآن هذا بالجاهلية فريش كان عندهم تجار ففرجوا بتجارة إلى اليمن. كانوا كلما مروا بقبيلة يأخذوا الفراس من عندها يعني يستعملونهم ما داموا في حين هذه القبيلة حتى ينتهوا منه ثم يحاسبونهم يرجعون إلى قومهم ويستأجرون آخرين استأجروا المغيرة في أعجبهم استأجروهم الطائل. فأبقوه معهم حتى وصلوا إلى اليمن ورجعوا وكانوا قد جعلوا له أجرة بعيرا بما حمل. أجره لك لأنك يعني خدمتنا وساعدتنا دور الطريق لما وصلوا عائدين إلى مسكه مضموا بالطاعة ثلاث الآن يأخذ بعيرا واحدا ويأخذ إلى قومه المغيرا بشهده طبعا هذا يأيام كهب طمع في القاتلة كلها لكن أمامه ثلاثون رجلا بسلاحهم حين قاصم ثلاثين، فقال لهم يا يحوم، قالوا نعم. قال ما دام أن الآن خلاص أذهب إلى حومي الثلاث، ما رأيكم أن أصنع علىكم خمرا كخمر أهل الطائف؟ قالوا والله ذي أصنع لنا خمرا إلا نسحر عليه. جاء المغيرة ويصنع لهم خمر مسعوب عليه، وبدأ يسبي، وكل ما قال له واحد خراص يسبي قال له واحد صب له حد. كاشتروا فأراد أحد أن يخرج الشابين من الغرب ثم ناموا فلما ناموا أقبل بفكيه وجعل ينتقم واحد واحد بسم الله الله <تصفيق> إذهب حتى دبح ثلاثين كل مخلص ما لراته ما يدرن وين بتهو تركهم جمع الأموال اللي معهم وأخذ الأبق وذهب إلى الصالح الله قوم ما شاء الله نحن عاد أن يأتي الرسل البعير وبعيرين يجئت بقاتلة كاملة ما هذه التروة؟ المهم هذا في السرس فقردوا فإذا القوم قتلا كاجت أن كثور حرب بين قريش وبين فقيس فحدثت مشكلة كبير جاءوا إلى المغيرة قوم قالوا يا أخي رجع الأبن ونريد أن ندد رأي ديات لهؤلاء قال ولا بعير يرجع فقام عروه بن سعود الثقفي سيدهم ودفع ديات الثلاثين رجلا كله كل واحد دفع عنه لأهن الأذن يعني كم دائرة رابط ثلاثة آلاف بل قلنا دفع عنه كلهم فهو يقول لها أنا قبل يعني قبل كم سنة بالجاهلية أنا أداث عنه وهل قتلت سوءتك إلا بالأمن ثم عره بالنسعود رجع إلى طريف نصطا عن أن نعمل أكبر مع النبي آلاف السلام فقال طريف أرسل سهيل بن عمرو. فأقبل سهيل يمشي فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأصحابه سهل أمركم مشتلمون هذا نجد معه أن أهل وحكيم وعنده قدرة على الإنفزان بالعهود فأقبل سهيل وفعلا ما ذهب من عند النبي عليه السلام إلا وقد عقد بينه وبينه صلح وديعة السورة السبيبية معروف طبعا بأنهم عشر سنوات يهمد السيف بينهم بين قريش وبين الملأة السفنة ولا يقع بينهم الحرب بقي معي حقيقة عدد من القواعد منها قاعدة الاهتمام بالآخرين وقاعدة مجاملة الناس ومراعاة النفسيات وأيضا من نفسي الناس على الخير كيف تفهم نفسيات الذين أمامك ماذا سنجح معهم حب السر إلى غير ذلك القواعد لعلنا إن شاء الله نحاول أن.